واختلاف اللين والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نسلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا كَذَّابِينَ إِلَّا أَن قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ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 وترا كل أمة جاثية كل أمة تدع إلى كتابها اليوم تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستسخ ما كنتم تعملون